صلوا بالبينات فرحوا بما عادهم من العلم فرحوا بما عادهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بي مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون